في فونه ودي بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب لنس له ذا فق الله ذي المعارج تغرج دين ألف سنة اخبر <متصفيق> يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُغْزِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِلْمِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ, حميم You won't. وففيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا لذاعة للشوى جبعوا من أذبر وتولى وجمع فأوعى صدق الله